ti dig ba bil farah ruw washuf al bastan misl zalman بع الشم حاولت الفرح مرات اوجين شو بس عثرت الحزن وياي عشرة الدوم وانا ما اخنت بعد مرس صدفه, صدفة صير ويهب الفرح نسمه وراه, وراه يحب, يحب حزن عاشور عشره عشر عشر جربثر عشر عشره عشر عشر لا صاحب كلا في اليوم يرد, يرد العالة, العاله بصدره عمي لا صاحب كلاف اليوم يرد العالة بصدرة أدلل بالوف أو ما صاح شن راح وخلص وطريه مثل أهل الكهف بالسوء غريب بسوقنا الوفاي صارت مهزله العشر طويت همومي بهمومي ورحت شكاي طويت طويت همومي بهمومي ورحت شكاي ابجي نحمكسور عكس الريح ماشي وجمرت بعيناي تعال وياي يا جرحي ادور بالمدينه وياي هناشدني على مكروه وين, وين رايح وانا صيحه وياي تعال هنا يا جرح المارد تبر تبري ني دگباب النبي <سؤال> وهيها هي ردني وخاطري كسره ميلاد البشير اليوم اي يا جرح اسرع يا جرح وسع ذا بالاه والحسره نهني حيدر الكرار يا علي يا علي يا علي هل نحيدر الكرار أبون ونمشي للزهرة تبسم جرح وارتاحة وغيوم الحزن عدن أو تشل يلي راح وطلع فجرة صحت الآخر نفس يا ناس مو مرة ثلث مرات مو مرة صلوا على النبي الهادي ابو الزهراء والعترة